الذين امنوا وعملوا الصالحات деб لهم واحرسوا ما اناد كذلك ارسلنا كثير امه قد خلص من قبر يا امم لتجلو عليهم الذي لتجلو عليهم مراد أرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما خنعوا خارعا تصيبهم بما صنعوا قادعة أو تحر قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخرف المعاد ولقد استهدع برسل من قبلك فأمليت للنبي لكفر ثم أخذتهم فكيف كان رقاب اثم انه قائم على كل لجن بما كتبت وجالوا لله شركا اقول لهم ان تنبئوا لهم بما لا يعلم في الاض ام بظاهر من القلم بل زهين للذين كفروا مكفهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة عشق وما لهم من الله من واد